لآن آل القرآن أ موسوعه النابلسي قوم ابكروا نعمة للعلوم الاسلاميه فيكم, فيكم و ا موسوعه النابلسي م ي للعلوم الاسلاميه م ه ا ي خ ر ج و س و ن ه النابلسي فإنا ا د ل ل يخافون أماها للعلوم ي ا ل ب ا ب فإذا د خ ل ت م فإنكم غ ا ف ل و ن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 موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه أ ل موسوعه النابلسي ت ق للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ف أخاف ا ل ل ه رب ا ل ع ا ل م ي ن إني أريد أن أريد تقوأ ب ل ن ي وإذنك ف ت ك و ن م ن أ ص ح ا ب ي ه ف قتله ف أ ص ب ح من الخاسرين فبعث الله غرابا ليبحث في ا ل أ ر ض ليريه كيف يواري, يواري سوءه اخيه أن أ ك و ن مثل ه ذ ا ا ل غ ر ا ب ف أ و ا ل س و ء أ خ ي فأصبح من ا ل م من د ي أ ج ل ذ ل ك ك ت ب ن الاسلاميه ع ى قتل موسوعه ا أ النابلسي د في ا أ أ ر ض ف ك م ق ا ن ل ي ع ل و م ن أ ح ي الاسلاميه فكأنما ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك, بعد ذلك في الارض ل م س ر ف و ن جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلوا أ ي يقتلوا او يصلهوا او تقطع ايديهم وارجل من م خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خسر ي ا ل د ن ي ا ولهم في ا ل آ خ ر ه إلا الذين موسوعه النابلسي ت ل <تسجيل> ف ع ل و ا أن ا ل ل ه غفور ر ح ي م Oh no. you、mm -hmm. فإن الله يتوب فإن الله يتوب إِنَّ ا ل ل َّ ه َ يَتُوبُ ع َ ل َ ي ْ ه ِِ إ ن َ ي ر ر ب َ ي ه ذات مضمون اجتماعي ا ل م أن الله الملك ا ل ج ز و الثاني